هو الذي أنزل السكينة فِي قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جمود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذَلِكَ عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسك ومن أوفى بما عاهد عليهم الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا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 117. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمين تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام قُل قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تضيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبلوا عذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضى الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم في قلوبهم فنزلت السكينة عليهم وأذن لهم فتحاً قريباً.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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ يَدَكُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ لِعَذَابٍ أُخْرَى وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يُبَلِّغَ وَمَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن يَطَّوِقُوا أَنفُسَهُمْ أن تقعوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعفبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى والزمهم كلمه التقوى وكان حقا بها اهلا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخُلَّ المَسجدد الْ الحَرمَ إ شَأَمِين محَقين وَوسَفٌ وَمقَصين محَّقِينَ أُوسَفُم وَمقَصرينَ لا تَخَافون فعمَ مالَ تعلموا فَجلَ مِ دونُِ ذَلِكَ فَحًا قَريبا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 113. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 114. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم